الدرس الواحد والعشرون الفصول الأربعة السيد وليام ستانلي سيحضر إلى دولة الإمارات العربية للعمل في شركة بترول أبو ظبي الشركة أرسلت له كتابا عن الحياة في أبوظبي ظبي وعن الجو والملابس المناسبة وصل السيد ستانلي إلى أبوظبي ظبي في الشتاء الجو بارد والسحب كثيرة في السماء والمطر يسقط بكثرة إن هذا يذكرني بوطني إن الشتاء رائع في دولة الإمارات العربية رائع جدا إنني قد جهست نفسي للشتاء هنا فمعي ملابس صوفية ثقيلة إنني قرأت الكتاب الذي وصلني من الشركة وفهمت منه كل شيء لعل الكتاب مفيد نعم لقد فهمت منه كل شيء وطبعا أعددت نفسك للصيف قرأت في الكتاب أن الصيف هنا حار جدا ودرجة الرطوبة عالية ولكن الملابس الخفيفة وأجهزة التكييف والشواطئ الكثيرة تخفف شدة الرطوبة والحرارة صحيح ولكن عملي يحتاج إلى الوقوف في الشمس كثيرا حسنا تستطيع أن تلبس القبعة <تصفيق> أتظن أن القبعة تخفف من الرطوبة انسى الآن الصيف والرطوبة ودرجة الحرارة العالية وعش في جو الشتاء الرائع ماذا عن الربيع والخريف هنا؟ إنهما فصلان جميلان. تعتدل درجة الحرارة فيهما وتقل درجة الرطوبة ويرق الهواء حسنا ثلاثة فصول طيبة وفصل واحد صعب بسيطة لا تعرف الشتاء الجميل إلا بعد الصيف الحار هل هذا مثل عربي؟ يجب أن يكون الكلمات الجديدة لعل رائع دولة الإمارات العربية تشتد درجة الرطوبة شركة ماذا عن بترول سقط جاهزة انسى السماء، سهل، هزم، القطار، بارد، حار، بسيطة، قد، ودت أن، معدل، معتدل، نفسي، القبعة، مرتفعة، منخفضة سحب الحياة شيء موجود قضى مستعد يبرد نوع يتغلب مناسب شدة عالية جدا لكن صعب طيب جهز صوفية ثقيل خفيف المواد أجهزة التكييف طبعا خفف يستطيع حسنا صحيح يرقة مثل يجب أن يحتاج